فأهريق عليه كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن روايات هذا الحديث وبعض ما يتعلق بها من الفوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى وفصلنا القول في ما يدل عليه هذا الحديث من أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية وهي التي أو هو مما بنيت عليه شريعة الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين ثم قال بعد ذلك ان البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل وهذا يؤيد كما قلت من او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سكن البادية جفا هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى وبقيت عدة فوائد لم يتعرض لها الشارح ربما لأنه أراد الاختصار أو لأن هذه الفوائد سبق إرادها في بعض الأحاديث أو سيأتي بيانها من خلال بعض الأحاديث لكننا نذكرها هنا لقوة دلالة الحديث عليه أولا نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن ثانيا أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه لكثرة ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تكرر عندهم سلفا أن تنجيس الأرض أو عدم الاحتراز من النجاسة منكر بادروا إلى إنكاره قبل أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس في هذا نوع من التعدي على سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم مندوبون جميعا إلى القيام بهذا الواجب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي مثل هذه الأحوال ينبغي لمن تقرر عنده نكارة شيء هو متأكد من أن هذا الشيء منكر ينبغي أن يحرص على إنكاره لكن بدوابط الإنكار المعلومة وهي أن لا يترتب على إنكار المنكر ما هو أنكر منه ثالثا استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التقصيص عند المجتهد ولا يجب التوقف ولا يهم منه لا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك يعني أنت سمعت نصا عاما لا تقول أنتظر لعل هذا النص العام أن يخصص لا تعمل بالعام حتى يبلغك دليل التقصيص لأن الأصل كما قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين هد أنك لم تظفر بدليل التقصيص وكنت قد تركت العمل بهذا الدليل العام فترة ما عذرك؟ بأي شيء أنت تعتذر؟ هل تعتذر بأنك كنت تظن أن هذا العام سيخصص؟ لا يلزم أن كل عام ها؟ انه يخصص ممكن العام يخصص وممكن لا يخصص ولهذا قال العلماء في عام محفوظ وفي عام مقصوص وسيأتي بيان ذلك في الاصول ان شاء الله يعني ممكن العام يبقى على العموم اه وهذا كثير في الشريعه يبقى الأصل إذا بلغك العموم تعمل به حتى يأتيك دليل التقصيص ده كلام ابن دقيق ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء الأنصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التقصيص ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لمن هيتم الأعراب ممكن واحد كان يقول إيه؟ أنا لا أنهى الأعراب لعل الأعراب يكون له إيه؟ حكم خاص خاصة وأنهم بعيدون عن موطن التنزيل وقل منهم من يبصر حقائق التشريع فممكن أن هم يكون لهم أحكام خاصة وممكن أن يكون لهم أحكام خاصة تراعي, إيه؟ تراعي أحوالهم ولو تذكروا لما علقنا على قول الأعراب في حديث فلحة بن عبيب الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال خمس صلوات قال أهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع إلى آخر حديث الرجل قال إيه والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقلنا كيف يحلف هذا الرجل على ترك الخير ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع إنه منكر ولا مش منتر منكر ولا مش منتر هل يجوز للرجل أن يحلف على ترك الخير دليل إيه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس على أحد التفسيرين فأحد التفسيرين لهذه الآية أي لا تحلف بالله ألا تفعل كذا وكذا وكذا من أمور البر المذكورة في الآية الكريمة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الدليل الآخر وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى الآية يبقى هذا نهل والنهل يقتضل إيه؟ يقتضل التحريم يبقى إذن لا يجوز للمرء ابت على طرك الخير. طب هذا الاعراب حذف. قال لا ازيد على هذا ولا انقص. مع ان الزيادة مطلوبة ولا لا? وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلماذا? لم ينكر عليه النبس سلم مع انه اتى بمنكر بالفعل. ها? قلنا لان الاعراب يغتفروا في حقهم ما لا يغتفروا في حق غيرهم باعتبار ما يغلب عليهم من الجهل باحكام الشريعة لبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين أخذوا القرآن غضا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول ده هنا بنقول إن ممكن الصحابة كانوا يسكتهم عن الأعرابي وما ينكروش عليه بحقة إيه إن ده أعرابي وممكن يكون له حكم خاص فما ننكرش عليه حتى يأذن لنا إنبسلم. فلما أنكروا ولم ينكر عليهم نفس الله علم أن الأصل العمل بالإيه؟ الأصل العمل بالعام اللي يدخل فيه الأعراضي والمتعلم والأمي والجاهل وكل الطبقات لأن الأصل أن الناس أمام شرع الله عز وجل إيه؟ سواء يبقى بنقول هنا يعملوا باللفظ العام ولا يتوقفوا انتظارا للتقصيص لأنك هتسأل عن إيه؟ وتسأل عن ايه? عما بلغك. ستسأل عما بلغك. وما غاب عنك فانت معذر فيه. وقلنا من قبل ان من اعظم واوضح اسباب الاختلاف بين الفقهاء ايه? خفاء الدليل. ان ممكن واحد يعرف الدليل والتاني لا يعرفه فيكون معذورا في عدم بلغة الدليل إياه ولا لا؟ هو معذور نعم الرابع من الفوائد المضافة إلى ما ذكره الشارح المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فرابه بصب الماء يعني إيه؟ قال فلما قضى الأعرابي بوله أمره والفأ هنا تفيد إيه؟ السرع والتعقيب يعني بمجرد ما فرغ من البول أمرهم أن يصب ليه لأن ممكن لو تركوه فترة يخفى عليهم أثر النجاس فيحدث لهم من الشك ما يضطرهم إلى صب الماء على أرض المسجد كله زي ايه? انت على يقين من ان ابنك بال على ثوبك. <تصفيق> الحمكم الله. وجف الثوب ولم يتبين لك موضع النجاسة. تعمل ايه? ها? هتقسل الثوب كل من باب ايه? لا مش احتيار. ها? ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الآن أنت تعين عليك يسل جزء من الثوب ولكن أي جزء هنا لا تعب يبقى تغسل الثوب كله وبعضهم يقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه فتركه واجب يعني اختلطت عندك ميته بمذكار عندك دجاجتين واحدة انت تعلم يقينا انها لم تذكى لم تزبح ووحدة تانية مذبوح مذكى تعمل ايه لا تأكل من هذه ولا تلك اللي قاعدت ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب حتكلمنا على في الاصول ديت اللي كان بحضر معنا الاصول في ارام يبقى هنا بيقول المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء الخامسة المبادرة إلى انكار المنكر عند من يعتقده منكرا يبقى مهم اتداء إذا أنكرت منكرا أن تكون معتقدا إيه؟ أنه منكر باب التقليد في هذا الأمر لا يصلح نحن يعني لا يصلح إنك تقلبني في دعواي إن هذا الشيء منكر وتنكر بناء على إيه على قولي أنا لأ لابد أن تكون معتقد من قرارة نفسك إن هذا الشيء إيه إن هذا الشيء منكر ولا تقتحم مجال الإنكار إلا بعد التثبت من الحكم أصلا أما إنك تتابع غيرك في الحكم وتتقدم عليه في الإنكار فهذا ليس بسديد إنما الأصل إنك تعتقد أولا هذا الشيء منكر ولا غير منكر إذا اعتقد إنه منكر يبقى بعدها تبادل إلى إيه تبادل إلى إنكاره نعم ما هيأتي الكلام فيها إن شاء الله في مسألة الجفاف هل يطاهر ولا لا تعتقد إزاي الصلاة حكمية عندك مني تعتقد ان الصلاه وجبه ولا مش كده هذا على حسب حاله اذا كان ممن يفهم الادله ويعرف وجه الدلالة منها فلا بد ان يقف على الدليل ولا ياخذ قول الشيخ كانه دستور او قران ولكن اذا كان من عامه الناس لا يفقه ما دليل ولا معنى دليل ولا وجه دلالة ولا غيره ده اللي احنا بنقول عليه مذهب مذهب شيخ نعم المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا فإنهم زجروا الأعرابي لكونهم يعتقدوه منكرا فبادروا إلى منعه لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه عليه يؤدي إلى الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد كما سلف لهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره يبه هما صحيح اعتقدوا أن البول في المسجد إيه؟ منكر ولكن مع هذا الاعتقاد لا من مراعاة المصالح والمفاسد وضوابط الإنكار يبقى هنا الأول انت كراجل تقتحم ميدان الإنكار الأول اللي يلزمك إيه أنك تعتقد أن هذا شيء منقل الأمر الثاني أنك تنظر في المصلحة والمفسدة اللي هتترتب على هذا الإنكار يعني تتبع ضوابط الإنكار قبل أن تقتحم ميدانها لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو قال الحاكم ابن الملقن وهو قول جمهور الشفعية بل جمهور العلماء قال ابن الملقن فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف أو الجفاف بل الماء خلافا لأبي حنيث إذن مذهب الحنفية في هذه المسألة أن الجفاف يطهر الأرض لكن هل هذا عام ولا خاص بالصلاة فقط؟ ها؟ عام؟ يعني بمعنى ان الجفاف لو الارض جفت يصلح الصلاة فيها ويصلح التام منها ايضا لا ليس كذا وده سبب ايه يعني هو طبعا ابن الملقن لما بيقول في دلالة للجمهور على ان ازالة النجاسة ليطهرها الجفوف بل الماء خلافا لابي حنيفة ظاهره ايه ان الجفاف بيطهر الارض بصفة عامة عند الحنفي وانا سبق وبأكد أهو إن لا يصلح أن تأخذ مذهبا من المذاهب من غير أهلها بن ملاقن مذاهب هو إيه؟ شفعج. فلا يصلح أن انت تعتمد على بن ملاقن والحفظ لأنك لهم إيه؟ شفعج في نقل حكاية أو في نقل مذهب الحنفي كما إنك بتتحرق نسبة الحديث إلى النبس صلى الله ونسبة الأثر إلى الصحابة أو التابعي كذلك ينبغي أن تتحرى نسبة المذهب إلى قائلك فلما يقول لك مذهب أبي حنيفة يبقى الأصل أنك تأخذ هذا المذهب إما من كتب الحنفية بل من محقيقي المذهب هنا الحقيقة مذهب الحنفية لأجل هذا يعني علقت عليه قلت مذهب الحنفية أن الجفاف يطهر الأرض في حق الصلاة فقط ولا يجوز التيمم بها وقيل الجفاف مطهر مطلقا في حق الصلاة وفي حق التيمم وفي حق غيرهما وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ونصرها ابن تيمية رحمه الله عز وجل استذل هؤلاء عن القائلين بإن النجاس يطهرها الجفاف بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وبواب له أبو داود رحمه الله باب في طهور الأرض إذا يباست ومحل الشاهد قوله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فإذا نفى الرش كأنه نفى صب الماء من باب أولى أو فإذا نفى الرش كأن, كأن نفى صب الماء من باب أولى فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك وضح الدلالة في الحديث ولا لا؟ لكن بعض العلماء تكلف وذي خطورة الاعتقاد قبل الاستدلاب فقالوا ايه زي الخطاب وغيره قال كانت الكلاب وتبول خارج المسجد ثم تدخل المسجد ذهابا وإياف لكن هذا اللفظ او هذا المعنى او الفهم ينصره اللفظ ام لا ينصره ها؟ لا هو لفظ الحديث إيه؟ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا ذلك الأصل أنه يعيد على, على كله زيد على ذلك كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر الأصل في وهو العطف أن تكون الحكم واحد هنقول دلالة الاقترام ضعيفة لا دلالة الاقترام ليست ضعيفة في كل محل دلالة الاقترام ضعيفة في باب الجمل التي تفيد معناها بنفسها دون المفردات التي تبتكر إلى غيره هيأتي تفصيل الكلام ده ان شاء الله في شرح الحديث اللي جاي اللي هو خمس من الفطرة كذا وكذا وكذا لأن بعض الناس يقول لك ان خمس من الفطرة وإذا كانت في أشياء او الاشياء اللي مذكورة كلها مستحبة يبقى الختام ايضا ايه مستحبة بدلالة الاقترام فخلها ايه هناك يعني بيانها يكون اول انما خلاص الكلام وده يعني افا من افاك بعض الذين لم يتضلعوا في اصول الفكر او تضلعوا ولكن اعماهم الهوى عن الحق هو خلاص يقولك ايه الجمهور على ان دلالة الاقترام ضعيفة في الاستدلال زي ما عشرة قالوا في حديث المعاذف لا يكونن من أمة قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاذف قال لك إيه إن دلالة الاختران ضعيفة في الاستدلال وبناء عليه لا يلزم إن المعاذف تاخد حطن ما قبلها من المحرمات ده طبعا يعني جهل أو اتباع هواء لا غير في هذا الباب لأنزما قلت دلات الاقترام ضعيفة في الجمل لا في المفردات ولا في المعنى النقص الجمل زي ايه؟ كله من ثمره اذا اثمر وقاتوا حقه يوما انا لو قفت عنده كله من ثمره اذا اثمر تنفع او لا تنفعش تنفع أيوة جملة كاملة في المعنى لأ لأ ليه؟ لا أي كل من ثمره اذا اثمر ينفع جملة كاملة المعنى لا تفتقرش الغيرها ولما قول اللي بعدها وقاتوا حقه يوم حصادة تنفع ولا تنفعش جملة كاملة المعنى لا تفتقر الى غيرها انما لما اقول خمس من الفطر او اقول بس خلينا في حديث المعاذ لا يكونننا من امة قوم يستحلون الحرة وبعدين هو الحرير. والحرير ايه ايه والحرير ديت كلمة تفتقر الى غيرها حلال ولا حرام مباح ولا ممنوع ايه بالظبط طالما تفتقر الى غيرها يبقى ما ينفعش هنا ان انا قول ايه قائمة بذاته يبقى طالما أن تفتقر لغيرها يبقى, إيه؟ غيرها يبقى تدخل في الحكم المذكور أولا وهيأتي تفصيلها أكثر ان شاء الله الحاصل هنا أن كل هذا تكلف سببه إيه؟ الاعتقاد قبل الاستدلاب أنه قال لك أن الأرض لا تدهر إلا بالماء طيب الآن كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد و هذا حتى ده لفظ أبي داود أن التبول في هي آخر لفظه فلا يصلح أبدا أننا نفصل البول عن الإقبال والإيه؟ والإدبار لا يصلح إذن هو تكلف في توجيه الدليل واستدلوا أيضا بأن المطلوب زوال النجاسة فإذا زالت فقد زال حكمها والجفاف خاصة في البلاد الحارة يذهب بالنجاسة لونا وطعما وريحا وهذا هو عين المطلوب وقد قال أبو قلابة رحمه الله تعالى إذا جفت الأرض فقد زكت رواه ابن عبي شيبة وروا أيضا من طريق عبد العزيز بن مهران قال رأيت الحسن جالسا على أثر دول جاف فقلت له فقال إنه جاء وابن مهران قال فيه الحافظ مقبول وهذا القول اللي في الحقيقة قوي جدا من جهة الأثر والنظر وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 21 صفحة 479 إلى 480 حيث قال وأما طين الشوارع فمبني على أصل وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهب بالريح أو الشمس ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك هل تطهر الأرض على قولين من الفقهاء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أحدهما أنها تطهر وهو مذهب أبي حنيفة وغيره ولكن عند أبي حنيفة يصلى عليها ولا يتيمم بها والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بها وهذا هو الصواب ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المذكور عليه. وقال ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه سسلم أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء فإن هذا يحصل به تعجيل وتطهير الأرض يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل يعني إيه تستحيل؟ يعني تتحول من شيء إلى شيء وإحنا الأصل بنحكم على أوصاف ولا بنحكم على إيه؟ بنحكم على أوصاف حتى إحنا نتكلم في السبب آخر حاجة تكلمنا عنها في الأصول قلنا السبب إيه وصف ظاهر منضبط يثبت به أو عنده الحكم او وصف ظاهر منضبط علق الشارع وجود الحكم على وجوده مش هو ده السبب اللي احنا هرفناه وصف ظاهر منضبط إذن كلمنا فين على أوصاف طب أنا الآن لو نظرت إلى الأرض وجدت فيها بقعة متغيرة بأثر النجاسة أنا بحكم عليها باعتبر هذا الوصف طب بعد فترة نظرت فوجدت تراب كسائر التراب أحب أحكم عليه الآن بإنه تراب يقع حكم حفظ التراب والتراب والتها... تهور بلغب أو بنص القرآن والسن نعم قال بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل ثم ذكر حديثي تطهير النعل وذيل ثوب المرأة ثم قال فإذا كان النفس السلم قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل الذين وسماه طهورا فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى طهر نفسه بعد أن الأرض إيه؟ طراب فإذا جفت وتحولت إلى نفس التراب يبقى خلاص فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم يبقى مجاسة. قال الخطاب في المعالم وضح هذه الجزئية يبقى احنا يقول ده احنا يعني يرجحناه قبل ذلك ان النجاسة بايه حدث النجاسة حدث لو النجاسة حدث كانت لا يصلح في ازالتها الا الماء احنا فرقنا قبل ذلك بين الاحداث والانجاز فقلنا ازالة الاحداث من باب ها؟ من باب ايه الاحداث الاحداث ازالتها من باب التعبد ومن ثم لا يصلح فيها الا ما جاء به النص ليه لانها صفة حكمية الان انت حكمك طاهر باعتبار ان انت ايه متوبق احنا بتتكلم في الطهارة الظاهرة من اجعل الطهارة من الشركة وغير المؤمن لا ينجس اه ولكن انت تحتاج الى الطهارة ليه؟ لأن الشرع امرك اذا قمت الى الصلاة محدثاً قال تتتا الحدث ده ايه؟ معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ احنا قلنا غير معقول المعنى بدليل ان انت بتخرج ريح من اسفل بتؤمر بمسح ايه؟ بمسح رأسك العقل يقول ايه؟ انك تمسح محل الحدث يمسح محل الحدث بل في اشياء اصلا لا يتصور المرء انه ليه يتوضا منها مثلا اكل لحم الابن هو حدث على الراجح تتوضا منه مس الذكر على الراجح حدث تتوضا منه ليه تتوضا منه طب ما نغسل ايدي مش هي ايدي اللي مست الذكر اذا كان ولا بد بقى انا ايه أعمل إيه؟ أخسر إيدي بس لكن إيه اللي خليني أخسر إيدي ومضمض واستنشق واخسر وشي وامسع راسي واخسر رجلية إيه؟ لأنه من باب التعبد حيث لا يعقل أو لا يدرك العقل المناسبة بين الحكم وسببه وده اللي إحنا قلناه برضو في آخر درس في, في الأسباب قلنا ما السبب الفرق بين السبب والعلة إن السبب غير معقول المعنى يعني لا يدرك العقل مناسبة بينه وبين الحكم اللي ترتب عليه اقم الصلاة اللي الشمس ايش معنى اللي الشمس يعني الله قاعد هو ربنا امرنا ان احنا نصلي في الوقت دي بقى نصلي في الوقت دي ليه مش قضيطة ولا قضيطة لكن الانجاس من بقية المعللات او معقولات المعنى لان وضع طبيعي او امر يدرك العقل ان اذا ثوب الانسان تنجس عن وقعت علينا نجاس يعمل ايه يزيل النجاس ده الإنسان بيزيل ما هو أخف من النجاسة كالبصاق والمخاط ونحو ذات يأنف إنه يترك البخاط والبصاق على إيه؟ لأن أمر الجبلة مطبوع على إيه؟ ها؟ الفطرة تأنف من هذا الشيء سواء كان نجس بحكم الشرع أو كان مستخبث بحكم الفطرة والجبلة إذا فرعنا بين الاثنين يبقى مع كل المعنى <تصفيق> المهم انه ايه يزال يزال بايه مش قضيتنا اما الامر التعبدي يلزم فيه الوقوف عند النص لكن لماذا فرقنا بين الثوب انت قلت الان واحد يسألني يقول انت قلت الان لو ابنك بال على ثوبك ويه جث في الثوب ليه ما قلتش بطهارك الايه الثوب بالجفاف هنا الفرق بين الثوب و... الثوب أو البساط الفرشة يعني والأرض هذا فرق الله يبرك فيك في الفعل مسألة أثر أو زوال أثر النجاسة بالكلية يصعب فغلب هنا جانب الحذر أنه لا يصلي في هذا الثوب إلا بعد تطهيره ولا يمكن تطهيره باليقين إلا إذا غسل كله بخلاف الأرض فهي بتتحول إليه؟ الى ايه التراب اللي هو طهور اصلا بنص القران والسنه ده الفرق بين الاثنين بيقول الحديث كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ده دليل على طهارة بول الكلب لا طبعا. بول الكلب اا من بول الادمي. واخبث منه حتى ان بعض اهل العلم اوجب غسل ما اصاب بول الكلب سبع مرات كما هو الشأن في اللعاب. قالوا لان ليه? اللعاب اخبث البول اخبث من اللعاب فالجزئيات احنا ناقشناها في مسجد كنا بنحدث مسجد في المسجد اللي هناك فالحاصل ان طبعا لا لا يستدل بهذا على طهاره بول الكلب ولكن انا اقول ايه ان الكلب عند الكلاب عندما تقبل وتدبر في المسجد ب في أماكن غير معلومة لأن لا يلزم ان هي تقبل وتدبر في حضرة فان غالب انها تقبل وتدبر وتبول في ايه في غير حضرة الناس. يعني والناس غير موجودين لان المساجد ايام نفس سلم لم يكن لها ابواب ولا ما نجد للمساجد الان. فاذن كانت يعني كأنها مشة في شرح. اه فالاصل ان هي عندما كانت تبول في غير حضرة الناس. يأتون المسجد فينظرون لا يجدون شيئا من اثر البول. فيعملوا ايه? طيب راح فين اثر البول? جف بالشمس. ولسيما ان المسجد لم يكن ايه? مسقوفا. فالشمس نشفت. أو جففت المكان فكانوا يعتبروا الجفاف طهارة ولا يلتفتون ولا يعني يفتشون في أرض المسجد هل بقيت هنا نقطة أو لم تبقى أو نحو ذلك؟ انت محضرت شو واضح أن انت محضرت معنا الدروس في الأول؟ أولا احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة الأبوال وقلنا ان الراجح من كلام اهل العلم. ان الابوال كلها نجسة الا مأقول اللحم. وقالوا ان اخبث هذه الابوال بول الكلب والكنزير. وده اجماع. فما ينفعش ان انت تجي تقول الوقت ان هذا الدليل يقدح في هذا الحكم المجمع عليه. انما هي القضية قضية ايه? ان الكلاب تقول اه. ولكن ليس في مكان معين ولم يره الصحابة أو لم يرى الصحابة ممكن واحد يقول لك طيب ما ممكن تكون بالد قبيل الصلاة فدخلهم فوجدوا البقعة إذا وجدوا البقعة ويريدون أن يصلوا يبقى الأصل أن هم إيه؟ يزيلوا هذا النجس من هذا المكان نعم نعم شكنا بقى أني قلتنا نوص الحفن يضر معادة مع العيد لوجودنا ودنة نعم الفائدة السابعة قال الخطاب في المعالم اذا اصاب الارض نجاسه ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها وكانت في معنى صب الذنوب واكثر. ده يؤكد ايه? ها? ها صح كلام مقول ان الانجاس ليست او ازالك. انا بقى ان ازالك من باب التعبُّدات المحضَة ليه؟ لأنها لو كانت من باب لا للازمتها النية العبادة لا تصح إلا بالنية إنما هي المعتبر عندنا في الأنجاز إيه؟ إن هي تزور واحد على بدنه نجاسب وقع في البحر أو في النهر طلع معلويش نجاسب خلاص ما يقولش لا انا ادلك الحتة اللي كان فيها او ادلك المكان اللي كان فيه نجاسة علشان اكون عملك اللي عليها انا اللي ازالت النجاسة لا هي العبرة نية متى زالت زال حكمها ولا تفتقر الى نية ولا تفتقر الى ايه تدخل وعمل من الانسان لان هي شيء اذا زال زال حكمه بخلاف التعبدات لابد تكون ها فيها نية ولابد ان يكون من كسب الايه المرأة وإلا ماينفعش ان واحد يتعبد لغير نعم. قال الحافظ الفيدة التامة وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجسة أو غسالة نجاسة لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البله وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق وقال ابن الملق وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة وفي ذلك خلاف للعلماء والصحيح عندنا الشفعية طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد, وذنها ولم يزد وزنها وقد طهر المحل غسالة النجاسة هي الماء المنفصل من إزالة النجاسة أو تطهير المحل المتنجس معنى غسالة النجاسة يعني عندك نجاسة في ثوق أو في إناء أو في أي شيء وغسلته المتساقط منها ده اسمه غسالة النجاسة واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوام الأول أن الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس وهو مذهب الحنفية ماهو من الغسلة الثالثة؟ تبحكوا ليه؟ يا جماعة مهم جدا ان انت تعرف مدرك الفقير من اين قال الكلام ده؟ انت سألو مش مسألة ضحك لا لأن الحنفية يوجبون غسل محل النجسة ثلاث مرات أيوة مهمة جدا يا جماعة الفقهة مش تسلية ولا في حاجة تبعت على الضحك لا الناس لهم أصولهم وانت لابد انك تكون عارف أصل الفقه حتى لا تسخر من قول يعني مجرد مسألة سؤالة أكثر من أخي جدا حدثت على إيه أظنه ان هو مش عارف أصل, أصل الحنفية هنا ان هو بقولك الغسطة الأولانية حقيقية لأنها واجبة والثانية حقيقية لأنها واجبة والثالثة حقيقية لأنها واجبة طب لو غسل غسطة رابعة دي بقت نافلة وبالتالي ما لهاش هنا بيقول لك من الغسله الاولى للغسله الثالثه اي ماء متساقط من الثلاثه حكم حكم المحل لان الغسله الاولى لم تطهره بدليل وجوب الغسله الثانيه والغسله الثانيه لم تطهره بوجوب الغسله الايه الثالثه طب والغسله الثالثه واجبه ايضا يبقى المطاف يبقى الغسله المتساقط من الاولى والثانيه والثالثه حكمه نجس حكم المحل اللي عليه الماء واضح الكلام كده؟ طيب عشان ما تتعجبوش من اللي جاي يعني. واضح. واضح وثابت عنهم، كانوا ثلاث مرات. و... ايوه. شوف. من بعض الكلب. ايوه ايوه هي ثلاث مرات وبس في <تصفيق> كل حاجه عندهم. اتذن. بدأ القول الاول في رساله النجاسة ان وغسالة النجاسة في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالنسبة للحنفية غير طاهرة نعم قول الثاني الم... لا نقدمنا فائد بكده ها ها ليه إلي عروض الزليم أي نحن نتكلم الآن في أقوال الفقهاء مسألة أنها سنناقش كل قولي الآن لكن انا بقول منين أتى القول من أين اشترطوا أو فرقوا بين ثلاث غسلات وأربع غسلات وأكثر وأقل أنا مش هنناقش كل قولي بقام إنه لأن إحنا تكلمنا في المسألة قبل كده في مسألة العدد هل هو لازم ولا لا؟ ورجحنا إن لا يلزم العدد إلا في غسل ما أصابه لعاب الكلب لأن التحديد أو التوقيت شرع أو تشريع والتشريع بدون دليل تحكم باطل في الأصل إحنا قلنا إيه؟ طالما رجحنا إن النجاس عيني تزول او يزول حكمها بزوال عنها خلص في القصة زالت بغسلة باثنين بثلاثة بالمسح بالبقى بالحك بالحك ده أي شيء المهم أن هي ايه؟ تزول ده احنا رجحنا الكلام ده رجحنا الكلام ده مسألت العدد هنا انت هتقول لي مرة هقول لك دليلها ايه هتقول لي اتنين هقول لك الدليل ايه لأن العدد ده توقيف لابد انك تظهر الدليل واضح؟ طيب الثاني المنفصل من الغسلة الأولى حتى السادسة نجس حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر غير مطهر ومن الثامنة طهور وهو المشهور من مذهب الحنابل ده مرضو ما على إيه؟ إن النجاسات تغسل عندهم سبع مرات ستة واجبة والسبعة بتكون مؤكدة نعم قياسا على لعاب الكلب أيضا الثالث يكون طاهرا غير مطهر وهو الأصح عند الشافعية ليه؟ ها؟ لأنه مستعمل والأصل في الماء المستعمل عند الشافعية طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والماء المستعمل هو اللي إيه؟ فآسم المتساقط من أعضاء الوضوء على المتساقط من إيه؟ من غسل النجاس فقالوا ده طاهر غير مطهر نعم. والرابع الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة وهو مذهب المالكية قلت القول الأول والثاني مبنيان على القول بوجوب غسل النجاسات ثلاثا عند الحنفية أو سبعا عند الحنابلة وهو قول ضعيف إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد بالنص كما سبب والقول الثالث مبني على أن الماء المستعمل في إزالة الحدث يكون طاهرا في نفسه لا مطهرا لغيره وهو قول ضعيف أيضا إذ أن الماء إما طهور وإما نجس أو متنجس يعني على الراجع وإثبات قسم من الماء يكون طاهرا غير مطهر فيه ضعف أيضا ولا ينصره دليل واضح وأما القول الرابع فمن أدلته هذا الحديث ووجه الاستدلال أن الماء الذي وصل به بول الأعرابي لو كان نجسا لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة ذلك المحل لأنه حصل إيه تعتبر زي الغسل الوحد هو صب وحد. سواء كانت كتير أو كانت قليل هو صب زنوب من ماء ما قال على ثلاث مرات ولكن قال لهم إيه وأهريقوا على بوله زنوبا من ماء معنى أهريقه يعني أفريقه والأصل في الإفراغ بيكون دفعة واحدة نعم فلو كان يلزم تكرار الصب كان قال لهم ايه ذنوبا على ثلاث دفعات او قال ايه ثلاثة او اربعة او اي عدد نعم فلما كان الصب مرة واحدة والنبس صلى الله عليه وسلم قضى بطهارة المحل يبقى الاصل ايه ان هذا الماء اللي نزل على البول فضل في الارض ولا مفضلش فضل في الارض فهنشبه الارض هنا او سطح الارض اللي اصابطه النجاسة بايه بالثوب اللي عليه النجاس او الاناء اللي فيه النجاس انت غسينه وينزل الماء الماء ده لما نزل متغير ولا مش متغير العبرة بالتغير ازا كان متغير بالنجاسه يتقى فيه ايه بقايا من النجاس فلما تيجي تستعمله كأنك استعملت النجاس من هنا نحكم عليه بالايه بالتغير مش لانه لقى نجاسه فالقضية ليس قضية ان نلاقي نجاسة او لم يلاقي نجاسة ولكن قضية التغير بالنجاسة او لم يتغير بالنجاسة كما رجحنا قبل ذلك في باب النجاسات قال. وجه الاستدلال ان الماء الذي غسل به ذول الاعراض لو كان نجسا لم يقبل وسلم بطهرت ذلك المحل ولا امر ان يصب عليه الماء ثانية وثالثة فصح أن, به فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر والدليل الثاني حديث الباب السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سلم أتي بصبي فبل على فضي فدع بماء فأتبعه إياه وجه الاستدلال من هذا الحديث فالاستدلال من الحديث الذي قبله فإن الحديث الأول ان النجاسة كانت على الأرض فالحديث الثاني النجاسة على ثوب وهذا دليل على أنه لا فرق بينهما بيه؟ والنفس صلى الله الماء أو أتبع البول الماء الماء ده ممكن يكون تساقط ونزل على الثوب الداخلي أو الجسد وهو النفس صلى الله عليه وسلم لم يخلع ثوب ولكن عمل إيه؟ أتبعه الماء وهو عليه لأن في حديث أبي السامح أنه أراد أنه يأخذ القميص ليصب عليه قول فقال له بسلم يبقى هنا الحاصل ان الماء اللي لاقى هذه النجاسة انتقل الى غيرها فلو كان نجسا مجازا يصلي به بأن النجاسة نقلت من مكان مكان تاني وهو مطالب بتطهير كل الامكنة سواء كان صوب او ايه او بدن فدل ذلك على طهارة غسالة الـ, الـ النجاس قالوا ومن جهة المعنى الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول فالمنفصل بعض المتصل والماء الباقي في المحل المغسول طهور بإجماع فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله يعني إيه إحنا غسلنا معنى أن نحن بنقول المكان الطهر يبقى الماء اللي نزل منه إيه طهر زي ما كنا بنتكلم في الماء المستعمر لو إن واحد صب على راسه الماء وقلنا إن الماء عندما التقى بالرأس أو بأعالي الجسد أصبح مستعملا إذن لا يمكن للإنسان أن يتطهر أبدا لأن الأي ماء هيلتقي بجزء من الجسد قبل أن يصيب الجزء الآخر وده لا مخرج منه إلا أن يسلموا بأن الماء المستعمل طاهر في نفسه ومطهر لغيره إذا اقتربنا صحة هذا التقصيد وإلا في الأصل كما قلت في المرة الماضية إنه وإما طهور وإما نجس أو متنجس نعم فالرجع إن غسالة النجاسة ما لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة متحيرة وقول ابن الملقن والصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل هذا طبعا الزيادة الأخرى هذه زيادة متكلفة بل زيادة تدعو إلى الحرج والمشقة أكتر من الحكم على غسالة النجاسة بالنجاسة ليه تفهمين كلامي أقول لهم يقول ولم يزد وزنها عن وزنها الأول يبقى أني مطالب قبل أن أغسل النجاسة بالماء أنني أوزن المي وبعد ما المية تنزل أستقبلها في إقناء أو غير وأوزنها تاني وهل يتصور أن النجاسة بهذا الحجم اللي يغير وزنه فبنا نقول إيه العادة جارية بأن المحل اللي عصابته النجاسة هيشرب شوية من المي فكده كده المي هتقل المي اللي نزلها هتقل ولا دا في تصوير المسألة دي يعني ان لو بكسل نجسك ثوب الاصل ان الثبن هيشرب جزء من المية دا طبيعة الالياف كلها او الخيوط كلها انها تشرب جزء من المية فلما ينزل الماء هينزل ايه يقينا اقل من الماء المستعمل مستعمل اول يبقى هذا القيد لا وجه لقبوله بالمرة حتى وان كان قالوا ابن دقيق او عليه الجمهور الشفعية لأن أولا فيه عنت وحرج لأنه يلزمني في الأول أنني أوزن المي أنني استعملته ويلزمني أنني أنا ممكن بغسل على أرض أو غيره والأرض هتشرب المي أوزنها إزاي أوزنها بالطراب اللي عليها يبقى أنا محتاجة أكون وزن الطراب كمان فمثل هذا فيه من الحرج والمشقة ما فيه وبالتالي العبر عندنا بإيه؟ ها بالتغير فقط هذه الغسالة اللي نزلت متغيرة بالنجاسة اللي قبلتها ولا لا إذا تغيرت يبقى هنقول يقينا التغير ده دليل على ايه على وجود جرم النجاسة في هذا الماء فإذا استعملته كأني بستعمل النجاسة نفسه ومن هنا بنقول ما دامت الغسالة متغيرة بملاقات النجاسة فلها حكم النجاسة وده إلا عليه تفسير حديث الماء طهور إلا ما غلب على لوني أو طعمي أو رائحة مع إن هذه الزيادة ضعيفة إلا إن العمل عليها ليه? لان قلنا تغير الاوصاف دليل على وجود جزء من النجاسة في هذا الماء. مش لان الزيادة نعمول بها رغم ضعفه. لا ده احنا اعتبرناها دلالة او علامة على ايه? على وجود النجاسة. واذا وجدت النجاسة لا يجوز استعمالها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.